بوك تو سدمتسيات تري ثلاثة وسبعون ثلاثة وسبعون نیچو سمیت موط السماح بعمل شیء السماح بعمل شیء سمیش už شفéroواť Hal Surta Yusmahulaka and Takuda Sayara? Hel sort Yusmahleka and Takud smieš Smeash Uspit alcohol. Hel Surta Yusmahuleca and Tashrab Alhamr. Hel sort Yusmahleka and Teshrab Elhamr. Smehst Sam do Zagranichia? هل صرت يسمح لك أن تسافر لوحدك إلى الخارج هل صرت يسمح لك ان تسافر لوحدك الى الخارج سميت موتص يسمح ان يجوز, يسمح أن يجوز. هل يسمح لنا أن ندخنا هنا؟ هل يسمح لنا أن ندخن هنا؟ مواجه ستفايشت؟ هل يسمح بالتدخين هنا؟ هل يسمح لنا بالتدخين هنا؟ مواجه ستفايشت؟ هل يجوز السداد ببطاقة الإتمان؟ هل يجوز السداد ببطاقه الائتمان؟ може са ту هل يجوز السداد بالشيك؟ هل يجوز السداد بالشيك؟ може са заплатити лен в هل يجوز دفع كاش فقط؟ هل يجوز الدفع كاش فقط؟ môžem si len zatelefonovať E te smlí an radán a to si le by telefón? E te smahlí môže rad byt telefón môžem sa len niečo spýtať? E te smachlí môže rada suel E te môžem len niečo povedať E te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 لا يسمح له أن ينام في السيارة. يسميه لا يسمح له أن ينام في محطة القطار. لا يسمح له أن ينام في محطة القطار. نسميه ميسي أن نجلس؟ أ أن نجلس؟ موجيتيه نام پرنيست ييدالني ليستوك اتسمح الطعام هل يجوز ان منفصلين هل يجوز ان ندفع منفصلين